اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور لِيُوفِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور إِنَّ الَّذِينَ يُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا رزقنا ومسروق على يتيه أوجون التجارة يا أوجون التجارة لن تورني وفيهم أوجورهم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 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نئتا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم, وأنفقوا مما رزقناهم سرا مما وعلانية يرجون تجارة لن تبو لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ النَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنْ فَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ ويجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا رسول الله يعلمنا. هذا القرآن هو الهادي لوايلنا وآخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سوى يهمنا. هذا القرآن هو الهادي لوايل. كتر للعلم وللعمل لشيء سواه يهذبنا كتاب الله شيء سواه يهذبنا كتاب الله شيء سواه يهذبنا هذا القرآن لطريق الخير اللهم ارحمنا ورسول الله ارحمنا هو الله الكبرى ان سر انك يحدثنا الله تعالى انزله ورسول عجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نعمل نحن بمن اجله هيا يا رب نمنا قلوبنا يريدنا طريق الخير انت الله تعالى انزله ورسول معلمنا رسول